ثَوَا بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّهَايَ تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ الله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوكم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم, فإخوانكم في الدين سمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحاب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا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 يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ ذقت الأبصار وبلغت كبت للمؤمنون وزلزالا شديدا وزلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رضوا ما وعد الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رضوا ما وعد الله ورسوله ورورة. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم فارجعوا ويستأثر فريق منهم النبي يقولون إنه يوتنا عورة وما هي بعورة طارها ثم سئل الفتنة لا تова لا وما تربثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يلون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لي فكن فراء اِذَا نَأْتُمُتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً وَإِذَا نَأْتُمُتَّعُونَ إِنَّا قَلِيلاً قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قد يعلم الله المعقين منكم والقائلين لإخوانهم هل لهم إلينا ولا يأتون الرأس إلا قليلا أشححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم الموت. فإذا ذهب الخوف سلخوكم بألسنة حداد بألسنة حداد نشحة على الخير هؤلاء لم يؤمنوا فأبطل الله أعمالهم وكان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 الرحيم ردد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وازل الذين ضدارهم من أهل يَوَي مِن صَيَصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمُ الْأَرْضَ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا قُلْ يَا مَعَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتآلين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ يَا نِسَاءَ طرفنا العذاب بالشيء وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نبتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء ذُنُكَ أَفَدٌ من النساء إِذِ اقْتَيْتَ فَلَا تَخْضَرْنَ الْقَوْمَ فَلَا تَخْضَعْنَ مِن قَوْلٍ فَقُمْ عَنِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قُلْنَا مَرْهُوفًا وَقَبِلْ فِي مَوْتِ وان انتم تخرجون تجلج الجاهليه الاولى واقموا الصلاه واتين الزكاه واطعن الله واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهيركم تطهيراً وذكرنا ما يطلع في بيوتكم من آيات الله والحكمة إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَلِيفاً إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ المنتنين والقانتا والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين ذا كرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرته وأجر عظيم وما كان للمؤمن على مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أي يكون له الخيار؟ أي يكون له الخيار؟ أمرهم ومن يعصي له رسوله فقد غل غلا مبينا واتقوا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتقوا الله تخفي في نفسك ما الله مبدي وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها طرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدعيائهم إذا, إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حوج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسايات الله ويخشونه ولا يخشون أهدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد لباء أهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة تحيةهم يوم يلقونه سدادة وسرج مُنيرة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله بأن لهم من الله فضل كبيرا ولا تُطع الكافرين والمنافقين ودعَدهم وتوكل على الله وكفى غير الله وكيف كحتوا المؤمنات إذا أنكحتوا المؤمنات ثم طلقتونهن من قبل آت مسهم فما لكم عليهن من عدة تحددونا فمتروهن وسرحهن صراحة جميلة يا أيها النبي إن أزواجك التي آتيت وجورهم وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها, أن يستنكحها خالصة ما من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك هرج وكان الله غفورا رحيما تُجِيءُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْنَى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَتُؤْنَى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ حَلَا جَنَاحَ الرَّعِيكِ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَعَهُنَّ وَلا يَحْزَنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحْلُو لكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدٍ وَلَا أَتَبَدَّلُ وَلَا أَتَبَدَّلْنَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ لَوْ أَرْجَبَكَ حُصْلُهُنَّ إِلَّا إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ إِلَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا, إلا ان يدخلكم الى طعاما من غير ناظرين انه ان يغضبن لكم لطعا من غير ناظرين ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث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 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أترك حُو أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عداوة الله عظيمة إن تبدو شيئا أو تخو إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي أَغْوَاءِ كان على كل شيء شهيدا، إن الله وملائكته يصلون على. الناس لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسوا فقد احتملوا قهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأسواجك وبناتك ونساء المؤمنين وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِمْ يُدْنِينَ عَلَيْهِمَّ مِنْ جَذَابِرِهِمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ فَلَا يُغْذَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمَنِينَ والمرجفون في المدينة لنقلنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا نخلوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تغديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لأنا الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها وقالوا ربنا إنا أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون, فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولن هم لعنى تكونوا كالذين آدم موسى فبرّاه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أمانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطل الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما إنا أرقنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا وأشفقها منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما إنه كان ظلوما يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَغْضَبُ اللَّهُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا